117. وما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 118. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 119. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطفوا الناس من حولهم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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام دَثَرُونَ فِي آذَنِ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ وَلَهُمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ